سوء استقيموا عبدالله الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بل يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وَلَيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ وعينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش لا يكن من دونه ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الامر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة من ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق <تصفيق> ثم جعل من Yeah, очку del بكم يرمونهم وهم لا يحسبون الله اكبر, الله أكبر أو لم ينزلهم كمل من قبلهم من في <تصفيق> مساكين إلا في الحمد لله رب العالم الرحمن الرحيم فلك يوم الدين إياك نعلم وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم. طفة الشادي بدليل فجعل له سبيلا بصيرة إن لا له إِنَّ الْبَرَى يَشْرَبُونَ مِنْ كَلْسٍ كَانَ مِزَالُ هَهَافُونَ عَيْلًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَا تَفْجِيلًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيلًا وَيُطَعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبٍ بِسْتِيلًا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اذن نخاف ربنا يوما عبوسا قد طرينا فوقاكم الله شره وزاديه عليهم خلالها وذلت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بايه من فقه واكبر كانت طوارينا طوارينا من فقه وقدرها كان بزاقها ثم جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم إذا رأيتهم وإذا رأيتهم قناهم وشددنا عليهم وإذا شملناه فلا أنت لو تردينا إن هذا ربي سبيلا من يشاء في <تصفيق> رحمته والظالمين